بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غفاء أحوى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 بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير أبقا إن هذا لفصح في الأولى صح في إبراهيم وموسى